يا دينا لسلام تدري بدري على بليس بدري حبك تربى بصدري بدينا قلبي تولع بدينا قلبي تولع يا دينا لسلام تدري بدري على بليس بدري حبك تربى بصدري بدينا قلبي تولع بالدين قلبي تولع الله نركان صلي والعين بالدمع هلي دمعه لنا باه سلي بالدين قلبي تولع بالدين قلبي تولع يا دينا تدري بدري على بليس بدري حبك تربع بصدري بالدين قلبي تولع بدين قلبي تولع بليس نقطع طريقه بيمان ما هو يطيقه ماني كما هالخليقه بدين قلبي تولع بدين قلبي تولع يا دينا تدري بدري على ابليس بدري حبك تربى بصدري بدين قلبي تولع بدين قلبي تولع نبحر ببحر المفاخر نبحر كما هالبواخر مهمنا من يشاخر تولى قلبي قلبي تولع يا دينا لسلام تدري بدري على بليس بدري حبك ترباع بصدري بالدين قلبي تولع بدينا قلبي تولع ننزل على كل جمعة ونشعل من الذكر شمعة تدرف لها العين دمعة بالدين قلبي تولع بديني قلبي تولع يا دينا الاسلام تدري بدري على بليس بدري حبك ترضع بصدري بديني قلبي تولع بديني قلبي تولع يا من حرص المراجل سجلها الاخبار عاجل مجاتكم بزواج بديني قلبي تولع بالدين قلبي تولع يا دين الاسلام تدري بدري على بليس بدري حبك تربع بصدري بالدين قلبي تولع بالدين قلبي تولع بديني تم مكارم أخلاقك وكون صالم ازار زئير الصوارم بدين قلبي تولع بدين قلبي تولع يا دينا تدري بدري على ابليس بدري حبك تربع بصدري بدين قلبي تولع بدين قلبي تولع بدين تم مكارم اخلاقك وكون صارم إذا رزقين الصوارم بدينا قلبي تولع بدينا قلبي تولع يا دينا لسلام تدري بدري على بليس بدري حبك تغبى بصدري صدري قلبي تولع بدينا قلبي تولع يا دينا لسلام تدري بدري على بليس بدري حبك تراب بصدري بديني قلبي تولع بديني قلبي تولع يادين الاسلام تدري بدري على فليس بدري حبك تراب بصدري بديني قلبي تولع قلبي تولع